ده ده لا عمر شاء الله بس اللي أطلب عن ان إن شاء الله في النسخة دي كنتم سألاتوا النسخة لدينا كيف لدينا. طبعاً اللي اللي اللي اللي اللي. تعال أي المكان ما هو ما هنأتيهم النسخة لدينا هالفترة واحدة حصلت تعديلات طفلتها كده ريالي يعني حتى في الاسلوب ورياني حاجات معينة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 أي خطأ مطبعي، أي خطأ جدول، تبي تطلع حاجة في المحاضرة ولا عليها؟ عشان نحن مطبعناش كتير على أساس وضعنا سير المحاضرة اللي تطلع حاجة معينة، فحن نقارنها في الربع الجديد. فانتم ملاحظوا في أكثر من عين خصوص كتاب أكيد حاطط حاجة، حاجة تكون عدّة عليها وعلى زميلها اللي هي خلصت ااا المطالبة خلينا نقول، فاا بالنسخة جديدة حتى جديد فيها تنميه بلدينا عملناه وهو يخص الكلام بدخل في رسالة أقصدان الثمينة وفيها تنميه حتى أول اللي فيه كم خطأ. مع كده. على طول حاجات اللي كانت لكن حتى اللي كتاب القديم حتى مختلف عشان يسطر على القارب انه يقدر يفهم الموضوع بشكل افضل خدنا بعد حاجه نتيجه الفحص معاي كده كل ما قسمت الموضوع وعلمت بكل قسم فيه بعنوان معين ورقمته بعنوان فرعي او غريب ولعلمه كانتا فرعيه او رئيسيه كل ما يسطر على القارب انه يستوعب هذا الموضوع لكن بالنوع بقى يا أسف أقريبا يقولك خالص سنة 10 يجبني من دول للتأسيمة مش هعطوكم كل حاجة لكن عشرة وراءات كلها طوانا يبقى السمطوم بقى اولا ثانيا ثالثا كل فترة يوم على كل بلد فقرات يوم عنوان هتخذك إنتهى للتحس بقى انت وانت بتتاجع فهم موضوعك غير الإنسان كل حاجة على الأمر لأن تباعدة الحسين يعملوا دي بحث كامل بحث كامل المرحث بدون أي تقسيمات داخل 10-15 صفحه بدون تقسيم وده بيكون صعب على اللي شاء الله لما نوصل للجزء الخاص الخاص البحث عن البحث في هذا العلم شكراً لكي أصدروا حقاً لكي أفضلوا شاء أو النساء والسلحوق فطولت من الشعب اللي هم تباسة عن الاقتصاد لكن الأمور المطلب والسيطرة بين الحنوية والأمور الأخرى عقاقة هي ما ترسلش الاقتصاد وبالتالي فالمسألة تبقى صعب عليهم أن المسألة كانت يعني دخل في الموضوع بقى لطرق طرصات أولية لطرق طرصات أولية دائماً تبقى لحاجة بتاعتهم متخصصة أول متخصصه جدا يكون بروت صدارة رأس ممكن بسيرة جسيده صدارة وانت لازم فاهم في الأولى لكن بالنسبة لمستخدم لك لما بدأ يتكلم عن هذا الموضوع لكان فيه ببساطه شديدة على اساس ده أصل المعلومه لكل القرار في هذا علم الاقتصاد من العلوم الاجتماعيه والعلوم الاجتماعيه كثيره ومتعطيته وهي تختلف تماما عن العلوم القضائيه فعلم الاقتصاد علم الاجتماع يعني في حياه الانسان ومسلسلات الانسان وحاجات الانسان فتجد علم الاقتناع علم القانون كل ما تندرج تحت العلوم الاجتماعيه لأنها الأصدقاء من تصرفات الإنسان فقط تكون تصرفات اخصادية شراء وبيع وحركة بكل ما كله في مجال الإنسان أو الإستخدام بالزلالة أو التوزيع أو في حياته الخاصة موضي الوضعين بالتصرف الابتماعي إذا ورد علاقات الابتماعية ونسمعها علاقات الابتماعية فهو الانتالي تحت هذا النقوم المرتبط بالإنسان حتى يعني البعض لها كان العلوم السياسية تمدلتها بها رسيطة بريزان عشان ما يسوا يدعو بينا العلوم دي الطبيعية الأخرى اللي هي قصة بها علم والكيمياء والمعامل ومشابة ثالثة من التأول حاجة في نوع علم المصادة والمطار هو من التأول الإسلامي وطبعا لحد كبير تقسيم موجود عن دكتا السين التقسيم كان أودح وأكثر في كتاب الدديد إن شاء الله ده بدا في الوضع من حسب الكتاب او بيبدا في الاسلام ليه الانسان طبعا بتبدا مشكلته من خلال احساسه بايه بالحاجه ولما الحاجه معناها احساسه بالالم ومش الألم اللي معني حبوا شديد كده يعني الاحساس بالجوع ده, ده حاجة الاحساس بالعطش والتنفس بالطفل ده, التنفس دي. التنفس دي. ده, ده حاجات ازاي التقاطع عايزه ثقاف نفسه كل ده بيسموها حاجات انسانيه لازم يكون الانسان كان يحيا والحاجات الحاجات متعدده ومتنوعه هل دي الحاجات منهم هو نسيج الانسان ازاي من ناحيه الخير جنيه كي يعيش اكون التنفس المالي رواه ومنها حدثوا الى الحاجات الاخرى غير التبعية لحاجات اللي هي تعتبر ناتجة عن تطور المجتمع. معاً انه محتاج لتليفون كل المكتبع معاً عارضة بدأ يستخدم تليفون بالتكتور والحياة المحيطة بالانسان بدأت تدخل الحاجات اخرى ايه للحاجات التبعية البسيطة دي ايه ان اخذوا له هناك حاجات لو لو بدل الانسان لما راقية دي ما راقية انه هو راق اللي, اللي, اللي هو عالية اللي هو ايه الحاجات بعد كده في معضلات شايفين والله انا عايز اتكلم بدل ما عايز ايه حاجات ايه اللي خلقه الحاجات كلها في البيئه المحيطه بالانسان فبدا يتكلم مستاذنا عن الحاجة بشكل اكثر تفصيلا وهو يعرف الحاجه وهي رقمه الانسان في الانسان في الحصول على اشياء تكون لازمه لحياته طبيعة او نبع منها لكي يحيى في الخياة طبعا الحياة زي ما ترقوا كثيرة متعددة وبيحكمها في الاشتراع تبتلا اسمها المنفعة الحدية ثم بس انتقالها وكو المنفعة الحدية او منفعة الوحدة الاخيرة المنفعة الحدية دي تنبع من ان الحاجة بتدها كبير احساس بألامها شديد جدا تم يقين مكلمة ثم تتشفحها مسلم ده ده ده مش جمال؟ فهنا تقول مثلا الإنسان ده يقرب بيد كده ومتعال بيد ده ومتعين يغوز ما يطلط يا مدام لا فلا من راح يوصلها. ليه بقى بقى يعمل خبرات دي؟ لأنه بدل ليش ما يعيش معه شوية دقيق؟ لغاية ما لا نفسه, حلو كثير. نفسه حلوه ومستشفى أقل كثيرة. نفس ديمان ساعة حدوة ديمان زي على حدة الإنسان في المأكولات حتى تنتظف على واحد واطربوا 500 طبعا اول جنيه زي اخر جنيه عنده منفعته مهمه جدا طب لو واحد معاه عشان ألف جنيه لا هيثق في العشره و بيه هيطلع مش كده؟ طبعا منفعته نقود حتى بتقلكوا لما زادت كميه النقود مع الفرد انا شرحت حاجاتي في مبلغ معين كل ما زادت كميه النقود كل ما حصلت منفعتها بالنسبه للفرق ما لم نكن حيقولوا بس اسمها في, في مجالات أخرى وليعوني في السماء هذين طبعاً يكون السماء هو بنفسه أو من خلال بنوك أو أو كفوك من خلال البعض رابط فيها هذا الإنسان طبعاً ف... بقى فيه هو, فيه هو زموات البرة مفاتن إنه هو أساس المحصة فيه هو خلال البحث فيه إيه هي الحاجات الإنسانية النزمة الإنسانية طيب الحاجات 1-2-3-4 من منها ما هو ينجي وغير ينجي طيب ومعد ذلك تسيني في الإشباع تسيني في الإشباع بعادها أنها تكون سلعة أو خدمة سلعة ترى بالآن مرادة خطة لفر وإنحن نشوفها بعد كده إن شاء الله طيب دي تسيني في السلعة يا خدمة تكون خدمه وسيني الاشباع والكهرباء خدمه وسيني الاشباع في طيب، النهاية بقيت وهو تحطون البردات في القضاء على الأحساس من ألم هو الإشباع هو بالحسب المشكلة، التدامي، اللي هو الحاجة، هو يحدد وسائل الإشباع ده محتاج ما محتاج المشرب، محتاج من كل محتاج, محتاج, محتاج سطر محتاج طالرة اسمها وسائل الباحث المشكلة بتاعته إلى حد كدولة تجرر الملدي والأخلاف يتجرب. وبعد كده بتقول طبق قواعد الدين ده حرام ده حلال قلت لي ايه ده بيقول كده لا لما بنستعمل فيهم والمخدرات حرام ولا حلال يا حرام لكن قال من الممكن يكون في حالات الايه التخدير او حالات او لا من مريحه لطروب احكام مش دخلنا في لكن الوضع مش كده ده فيها منفعه بس في حته فين مركز على كذا كذا انا من خلال هذا المدى بدأ كنتوا بقى, بقى مجموعه من خصاص طيب الإنسانية قال يكون الشيء اللي حياني مش لحد الإنسان ده دي يكون نافع ويزا نتوفر من في المنطقة من مقرارة بمعارة الدين طيب، طيب يكون نافع ليه؟ مش ده حاجته؟ بقى ان احنا المنطبطة للدون المنطبطة للأخلاق مسألة تانا ده انت بقيت على الدون فيه الانسان الإنسان بالطريقة الأول، إذا لم يكن نتاع لزاني، أقوم بإمكانك يطلب بالقانون مقيم من حجاء الجماعة، وده شيء أساسي، بس بعد الوقوف على حقيقة المشكلة الاقتصادية أو أهمية الشيء، ده بنسبة لإمكانك الإنسان حيث تعرضي في المرحلة تنة، لكن في المرحلة الاولى عند التطبيق، هذه دعاك أفضل، اكتشاف من الشيء، إذا أردت بناك أو لناك، ليش بقى الحاجة للزان. فتجارة الناس دلوحة نشوفه بعد كده التجارب عند بحث في العلمي تقالي بالمقصد التجارب من كل القيم من كل المجارب طبع الشبكين خالص وبعد كده تبتل بأكيد يا ترى حنطبت عليها ايه وخباك التجارب من الحزبية من الهوى من حاجاته تبتل بحسن ايش كده بعد كده تشوف قميل الأخلاقي او اسلامي بيقول فيها ايه, إيه. هنا مصردان هنا هذه المسالة ثانية بتاعت الكشف عن حقوقك المشكلة دا حتى عرماء الغرب بتترموا جدا لما هم بتترموا من كل حاجة عنهم بحثهم عنهم أو بحثهم عن الـ الـ الاشياء الطريقة الحاجة انت اقترموا على الحصول عليهم انتاني سنقرر ان اقول يحصل على الحاجة بس زي كده فالإنسان يحصل على الحق سرعته من يحصل على من الصوت، الخلاص تماماً، الخلاص مؤكد، الخلاص واضح، الخلاص شرعي المكان، فالخبر على الحاجة هنا بايت مهم، مسؤولية الدولة، مسؤولية خارج أي مكان، مسؤولية انتاج، متوظية، ولو بقول هنا مش مقصود السلع. سدى، مقصود التوظيف التوظيع، التح. على الاخراج اللي قال ما او ساهمت عمريزي ليه ابن اما ما مرحلة تانية على الحصول على الشيء من خلال عمري انا او عمل العيل وانا استبدونا معاه من خلال لان يكون رقيما فديات نسالة لكن الوجه يكون اليسان قادر على نحصل على هذا الشيء من خلال ما لديه من مال او نكون في هذا الشكل انا مش هطوله بسالة يكون حتى لكن عن الخط اختم في انكتاب يكون مهمت عشان انا عايزة محاطرة زي مهمتها بكده تكون فيها تفاعل كله آلي وكله مع بعض من كده كتاب مستعدين فايي اسفات معند البذل الانكتاب كله من لو قرص ممكن يخلصه شخص هذا لان اخذ كده يكون شغل ست سبع صفحات عشان تبع عارفين. لا خلنا ندخل فيها. حطتم المعلومة الأساسية، أشعلوا منها طلع حطوا المعلومة الأساسية، أشعل يعني هتربوا منكم يا في الامتحان حيد يكون الامتحان ان شاء الله. <تصفيق> the seven فكروا في فتره فتره معادله وبداوا يتكلموا عن هذا العلم كعلم مستقل لكن هنشوف بعد كانت مع انه معظم الكتابات البره بعد وليه اتظاهروا خدوها ولا سابوها الى ان تصمح لها منهم مستوى مستورده من الكارب لكن لما يكون كذا زي ما قلت مجموعه مشكلات متراكمه انت تحلها انت لو انت رئيس شيخ كبير خلينا بقى شيخ قبيلة انت محتاج كل فرد في الفريق يشطط طلباته إيه مش هقولك رئيس بقى رئيس قبيلة انا هنثبت لك ايه في شهرتين فلما طاقه بقت اقل في المدينه كدوله فكل دي متطلبات عشان كده دايما ااا في مسؤول له مستشارين من الاقتصاديين او السياسيين او علم الاجتماع المشكلة قدامك المشكله على مستوى دوله محتاجه لكذا على مستوى الفرد لكذا زي كتبه ببساطه فيها كل ده ايه اقتصاد الجزئي واقتصاد الكلي شوف على مستوى الوحده الفرد الكل على مستوى دوله بتكون بمشكلتها الحال لأنه لا تكتر من تكتر من الحاجة مناء ونشاة الدولة وقليشة الجنوش ونشاة الإتصادات التوبية التي نحن كافلة من أجل رفعية الإنسان دلوقتي دلوقتي رفعي في أحد الدولة من الدين، أجل رفعية الإنسان تتفق مع الدين لا تتفق في مسألة أخراقية بقى تلك عن وجهة المجتمع على الدول من العالم تنسوك في الدين لكن الحاجة هي الأساس فالحاجة قد تكون نبع من صميم لإنسان خلقته دارين الخلو عليها فعشبه احلمون في العلم حضر للغاية الضبية لما خلق الانسان وهبطه الراب قدر رب فيها أكواته ونزل في إبنس الاقتصاد الاسلامي الإسلامي ونزل عجل مدر بونسون بالبحث في ما يقول لك نشترك لك حق الناس بطريقة أبو لكن انا ببركت النقط ودليل ان الحاجات موجوده بينزل طيب بس احلى بدا كل يوم مكتشف جديد اكتشف جديد دي, ما دي. حاجه وفي حاجات اعلان نفسه او اعلان عن سلعه معينه فدي لايصح في نفس الناس تجد انت شفت حاجه على التلفزيون عايز التعب دي ويتعلق بيها ودينا بيه قايله اهم ان انت عايز التعب دي مين اللي خلاها في الموضوع بقى عنده حاجه ورقه ومحتاجها اللي هو العلاج محضرها او تعاين اي مكان هو محتاج يبقى من محيط الابتماع الـ 27 كلنا يقول لنا في خلق محلول بس المحيط هو ليه؟ خلق هذه الحاجة الواحد مدرس في البنت بسه حاجة كبيرة جيدة بكلها قايزة معاه ولكن قد عطى للعالم العالم طبعا التليفون ده حاجة بسيطة لكن التعاوض عليه بيتحاجه ليه ده ملحة وضروري فالحاجات إذا كل حلم الوصاد على الحاجة هي موجودة بطبعتها ولا الإنخلالها للإنسان ولما أخلقها الإنسان يبدو هو تدور عليها أدينه بس شوية أفضل عنها يبدو هو يدور عليها ويدفع فلوس ويكون قدرة في محصولها المسألة الأخلاقية التي ذلك بيتجاراته منها في البحث ولكن عند التطبيق قلت لك لا هي تتعرض مع الدين والأخلاق أو لا تتعرض هذه المسألة تكون خانوية أو تطبيق لكن عند الكشف كدل في المخضرات لا دي صفورتها كذا وكذا وكذا ولكن المدار ما حدثوني 3 رطاعة تعالي بقى عليها دي المدار دي استبايت ولكن قد أكون محتاجها لكذا وكذا وكذا وحكازها لغوظة مهمة العمليات أو في تخطير أو في هذا الشيء أي استفسار لك عشان بعد 21 سنة أقول بصحب الجيل لحالي المحاضرة لجائدة كذا الكتاب 15 ما لا بس ده في الجزئيه حاول ما حتى الماء بس بصفه بالمنطقي على اساس ان انا ارفع عشان ما لو اتسلي اذا بس في البحث المشكله طب غير كده لو يكون كده ما تيجي بالظبط في المشكله كلمني كده لما تيجي لي في في والحاجات أول أكثر تعمل. لكن ما خدناه، أشياء حسنا، شوفوا لما ندخل في الموضوع، السعر والنقل والحاجات كلها، قالوا بأنهم فوت على هذا لكن مساويها تدل على مشاكل بطولة، لكن لو استخدمت خدود الطارة وطارا لكن حطناه وصلحناه وحطناه في الشارع بدون ما بدون نجاح وجود كلها للناس ومضره بالناس بس وانت بتبحث عنها بتبحثها عنه وانت متجرب من كل حاجه من الدين من الاخلاق اي حاجه يعني ابحث مثلا هروبها على وضعك يا عدي بالمحيطه او الحياه مفضله بس حتى لو تيجي نبحث في مشكله اجتماعيه او سياسيه ولا تجرب من القوه متقولش انا حزب انا راسمالي انا اشتراكي حتى لو تيجي تحل مشكله صديه متقولش بره غير راسمالي وزيتر الرسنينة من المتكلمين والهم منصارق واسمارية من الفقهاء يعني تشتغلوا فيها وتجدلوا فيها من نظام راسنات مكمل لهم هذا النظام الوحيد في العالم وما فيش غيرهما عدا عند منزله يعني لش سبب تطرد تطرات النظام الشراكة من حصن نظام راسنات هو إن هذا النظام مجاها على على الآخر أو كان سبب في تقليل وأمرت على عمل سياسية يعني كأمريكا هي سبب في تقليل الحدث صحيحا لأننا لكن فنجح في على النظام الاشتراكي فنجح في فتره متقاطعه مش كده ولا فدي اللي واحد اللي كان على كل طول بيطلع في النظام الاسمي فطبق النظام الاسمي بقى الدوره الاشتراكيه واختاروا اصغر الاقتصاد الحر بالاختصار بالايه الاشتراكي هو اللي كان عامل الدوره التعاوني أقرب أقرب أقرب أقرب أقرب لنقصد التعاوني لنقصد التعاوني لنقصد التعاوني لكن تحقيق مصالح من العدار في جمعات التعاونية مش كبه؟ كي احنا أقول لك العائل على رأس المالي أبقاد يكون بسيط مخبارك. فيها مش محدود ما فيش في الربح الرأس المالي فاضل بقولك فاضل يعني اللي فاضل عايز يفتح المستند او الشركه هاتوا قناه سنه وخد هو الموزع المحدد للدخول و المحدد الاصح طيب احنا نوع من الايه لكن بطاقه شخصيه من دفتر الخاص تستلمها دفتر الخاص بعتبر يعني تعمل له اقر وعشان كده بقولك هذا المال انت فيه هنشوفه كده في الفاتصات اللي تالي دكتور احمد نبدا بالخطوه التانيه هذا المال انت مستخلف فيه إيش كذا؟ ودلوقتي صح كيف الأمور؟ طيب. في حقوق للغير على هذا المال. الحقوق في الزكاة والصدقات، في فيه خارج في في. خرب جزير حقوق. عشان كذا كان في أحد الدائمة يقول لك لو كل واحد التزم بإخراج زكاة مال والصدقات ما رجعت فقير. مش إخ لك لو كنت فقير تفحص لماذا الغني أكل حط من البلد البيت. ولا حياة حياه تكافل نعم كما غريب الا من ذل الا من ذل فقير الا من فقير الراس ده نحو الوضحه الدهول والتطوير عمر بن عبد حتى الطيور على الجبال اكلت منه اموال الزكاه يعني احتفقدها على استحيات احتفقدها على استحيات زي موزلة اتردت في التفصيل في نيزة طيب ما نحاولك حيث أسوأ عيوب نظام الشراكي الإدارة مرضى يعخذ مرضى الحراكي إلى الإدارة لو كانت الإدارة صحيحة مثلا مريض شرك وخدرت براجل المتزم وتكتبت الله في عملك انت ومنعك سبت مرحة تنهر بها ثمانا لبدا فتعالت النظام الرئاسمالي ده تلاقي صاحب المال الجدين ما بنامش ايه عملت بك الموضوع السيداني صاحبك بك ما بنامش طيب النظام من الواجهة بيس بوكومتين سيحة بقى الغطار ما التأمين كان هو من ضمن اللي هو كان كده الشركة اللي كان فالشركة اللي كان هو بروح النموح فتراء في والوضع الأول فقلت إن فواكاتنا صاحب الشركة وهم بدل يروح مصنع من يفتح وزبطه مع اثنين أمار مهتم بالداري بعد ما تنميق كان عدد العمال على قد ما معه الزوج بعد ما تنميق بقى مدير الشركة ومدير له مدير مكتب ومدير مكتب ومدير مكتب ومسكرتير تاني ومدير طابور ده كل ده كله على مين؟ على كل ده قدام عمار الشرخ ومحضر كل واحد عايز 7 يخدموا عليه هو غير ما كانش كده كان, كان كذب مشارة مشارة واحد كان واحد حتى نروح اي مشروع خاص النهارده مثلا ايه مشروع خاص مشروعات كل عايز واحد مدير مشكلة عن المشاكل الأساسية للبطاعة العامة ظهرية بسهولة بطاعة الوكارس يتعامل، الوكارس يتعامل، انت صاحب شركة ماشا، انت صاحب شركة حتلاقيك الصحر وتفتل حلفاته وتقفله وتطنل وتطنل، المصابي الصحره ده حتى يقولك مش صاحب شركة هذا المال، حتقولك المال اللي عنها مالا انك تتعامل ايه؟ في العامل. طب احنا خدنا درس اقتصاد السلوك اقتصاد السلوك فات انت او اجابت على سؤال بمعنى عند تحصل مشكله بتجربت التطبيق ففكر في خواءاتها الخلقيه والجديده مش كده انا رحت قعدت في المحاضرات انا محمود رحت في بدا مصايب رحت 2 ولكن طولت قد ايه وربنا قال لي ايه ايه في القران بالنسبه والميزر فوائد مش كده؟ في منافع وفي عقوبيه مش كده ولكن الاسم اكبر بسم الله ما الله فهو يبحث في الاول متجرد بعد كده بشوف اللي ده إيه خوالي منه وقتبعان للبقية تبعاني بس تبعاني بس بوضع هو ذات الإقصاد الوضع إيه ده قد ابتزد بطواعي بشريع الإستاذ تبع ده إقصاد المرة بكت مصنع بصناعة عصير العلم شكرا؟ تبعاً يرحب إيه شوية منه وحن نجلبه من خمره تحول ده إذا مرتبت بقواعد الشريعة انتزم إن عصير العنب هو القرص أربوث ما دخل بقى دخل في إيه؟ يعني العنب طبقة للشريعة عصير ناشط لكن مخالف الشرائزة فخمر هذه القواعدات التطبيقية وهو طبعا المدارس لو الباحث بقى يبحث فالدخل مره بقى مفرضي وعروفه إيه والحاجات الجو الأجين كل ذلك بيدي البحث فيه، لكن انا الدكتور مصطفى زميلك المخاطرات بتاعه هو ما بيصلوش كل المواد التحتيه ولو واحد تعبان اصابه هيديله حق فيها حق وفين ولا شيء ولا ما هي كلها جه مصاصه من الشرطه المحرمه لكن حرام عليك تفوزها كده حرام عليك تتسلى عشان تعمل كده مش كده لكن مريض؟ لا بالضروره حتى فهي الانتفزان اللي متنفزتها واحد من عزل مقرد داخل افضل حسن احنا اللي او ايه ما هي اهو بعد المال حلال لو بقى اهو استخدام المال لما الحلال ولا الحرام تنسل معا حلال طيب زورت بقى فغالك من تزام الفرق مش فيه دي إتقال عيلة داعي صغير عيدينو عارض طاف هذه داعي وعيدينو خال تمام ادخلها انا لو على حد ما يعني بقى بين ضغط قاعد الرهب ماشي كده و... بس فاضل لما حصلت الازمه العالميه في 29 36 كانت أزمة أزمة الكساد العظيم فانا المؤازمه الكساد العظيم كانت مشكله الازمه دي ايه انه مفيش طبعا. لما بيجي اللي هو قال ان العرض توقف والمخازن مليانه طب فاكر تنزا كانت حلوه مشكله ازاي ده فكر راسينير اللي كان متكلم عليه المره اللي فاتت لك ان المنصه دي كان الفكرة الفيدر اسبل ولا كل عرض يخلق الطلب المساوي على حضرتك خلاص كل عرض يخلق الطلب المساوي يعني أنا كمنتج أنا اللي بحدد النقاط تبين فساد الكلام ده طيب يا كنز قال ايه في كتابه الشهيره العام العمل والمفروض والتوظيف والفايده قال لا الكلام ده غلط كل طلب يخرق العرض المساو انا لا إن إن انتي انو ده طلب لو مفيش طلب مفيش انتهت ان هو المبارك اللي عملوها اثناء دراسه الديه عايز اعمل مشروع في الدراسه ما هو البلاسك كذا مواصيلة يعني ده نتعاملك هلت ايه مصعى مواصيلة؟ يعني ايه؟ يعني حالك حيواتك ابحسك حاجة تكون عليها طلب اشد طيب فلما كنت ايه الكلام ده طيب الدنيا وقتها ومفيش راس ما هيطلع ومجيب ويبني من اللي من الناس الطورة او المحتاجين لو تقوم الزكاة بالفكر اللي حضرتك قلت عليه وزعه بالفروض على الناس حيطبني انت عش الطلب بس هم مش مؤمنين بفكرة الزكارة لا لا ده حاجة ثانية. مش مؤمن بفكرة الزكارة اللي فكرة دينية أساسها أسلامي فقال على الحكومة إنها تقوم بعمل توزعات من عندها تزال من العام والنفاق الحكومي من ناحية من ناحية تانية شغل الناس في أي حاجة شغل يقفل طرع الصبح ويحلل دمها آخر لبعض المقصود إنه يفحارها ويقدمها إنه لكن ده ما تدولوش فلوس وقائعة الطلب ودور الفلوس لما يكون معهد فلوس حيروح يشتري من السوق لما يشتري حينشط الطلب اتنشط الطلب خلق العرض اللي له اشتغلت المصانع والطرائق النظريه الدوره بتشتغل ادى قطعها مع على الايه الفكره الاسلاميه حضرتك كلها لو كل كل صاحب مال اخرسات مال وتصدق يمنا الله عليه هيعمل ايه في مفقود حتروح للناس اللي هما بين الفقر الطبقات الوسيطه اللي مشتغله حيبتدى يشتغل ده ما كان منفس يشتغل يوم ليه ازوريه اللي هو محتاجه مش كده ان حتى الوقت يقولك ايه طلع الذكاء يا سيد او من جنس المال يقولك يا سيد انتو يمكن يكون محتاج ملبس، يمكن يكون محتاج داخل محتاج دروس يعني دوله له تسهلو عايز بالنسبه للمفقود انا لا سيطره على المال فلو كل واحد اخرج حاجات ماله واعطى الفطير نشط الطلب وبالتالي ازداد الطلب بزياده من حيث لا ثالث وده الفكر الاسلامي التام مرتبط بالتربيه بالتربيه بالتوزيع والنظام الاسلامي برضو طيب 19 أنشأ عشرين مشروع خلال حوالي 19 سنة. اللي أنا كان بيقوم بانشاءها منها شركة المحله عمر بندي، ده شركة المحله، شركة مصر الطيران، شركة بعض المصنوعات بعض من الشركات أنشاها. اللي شركة مع منتجات المشروعات ونبيعها على غير عمر المندي. أنشأ الشركات مؤسس راس مال الاسهم واعطاها للناس تحت لما انشا انشا الفايد بدون بدون فايده هو اللي وحقق الربح من خلال الاسهم اللي تحت وده اللي بتناقش الجروب بتاعتها لكن محرم على الكذا ماشي فالفايده كلها في المشاركة ده كل دول عرضت خطا زمان بتقول بس انا بتابع على السؤال ما جانب الطلب اللي بيتكلم عنه لو فيه توزعات لو فيه نقوم وانفقت في المجتمع ها وده هي صدق حتى الطلب طلب حياه في السبعه القانون في مصر لما انشئ وخبرلك كانت المسألة على ما كانش في القوانين موجودة دلوقتي كانت المسألة بيعمل فيه نشاط فانشا الشركات أنشة الشركات وده كان كويس. منبوح. منبوح. لا عايز يومش عايز عن مهموته الاقتنالي مهموته انت عملت النظور حتخشت كان روحه اقوف لدى بشكل العقارات تخلص منها أنا ليه حقوق عن دعميل مستولدت على أرضي عشان السيدان ده لحقتي منه إنه خدام اتنين عماره شقه بتاع في خلال سنة من خمس منت بتحولها هو بس مرة ماشي اللي قلنا في الواسط والمعص في حاجات الناس في إصبعات أبطن وإصبعات أبطن وبدأت دائماً أننا قلنا أن هناك أو الخاسرية أو رجال الأعمال بيأخذوا الأعمال من هي مختنيات وإصبارات يبقى الفؤر هو لحطيه نفس الناس مش بطرور يعني قريبك الترخيب له معنى عملي فيش يعني خمس وحالات الأعمال يعملوا أو فيها حتى اللي يعني هو في مقصدر <تصفيق> في واحدة هنا إنا حتعمل حاجة دليلة في استخدام أموال الزكاة من استخدام أموال الزكاة في عمل مشروعات لصالح الفقراء حتى قد من زمن تنشيط الطلب وإنك إنت مصابش للفقير عاطل كل يجتايا بما يكسب بالنسبة للأموال اللي هو دعاك ونهجد ذا شيء طبيعي ان البلود مهمية في طفل بداية الموتخارات البلود الجهاز المصرفي تجميع وتخرار الناس الاصل ان انا لما بجمع الموتخارات هذه تأقوم بتوظيفتي توظيفها انا مكتمع الاسلامي بطبق لخبارة الشرعة الاسلامية من خلال سيئة تمويل المشاركة مرابحة ايه انت عايزة تصغل المعروف ماشي لو المسألة ما فيش عند الضوارة الإسرائيلية يقول اقولك ايه فالقرش كذا وللاشيء الواحد كذا حطلك البيت ده, ده العين تاخدهم خمسه وتركبهم سبعه ايه تحت ده التهمه كان دي مساله مش بتاعتي دي منطقه برد لكن البنك امين على ايه على المفتخرات بتاعتي بالعائد بتاعها اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو الاتفاق من البنك والعميل هتقول الفائده يحط فلوسه في البنك لا مفيش فائده يحط فلوسه في البنك الطبقه المتوسطه لو حاجات اللي هو بعد اجتماع الحاجات اللي قولنا علام الكفايه او المنفعه الحاديه أنا داخل لحاية خمس سلاح بني ماشي يتخليني أعيش مازد على ذلك ممكن هنا وفى ألف والذين في البنك ده ظروف المستهد، هو استبلاق ولكنه آمل غير عادل ماشي كده فنحطه في البنك بذلك من أراب أدخل في البيت ولا يحضر في فران تأكل بلس في البيت فنحطه أقول لك بالسلاح ورقات يحضر على فن يقول لك أجيب دعاق أنا بقى ما أدخل في البنك إذا كنت من مضارك بالشراعة إسلامية كله مش, <مش عايز العاق ولا عاق بحق الحاق اتحاول البنك بيكون البنك كان بيسين الفلوس دعاق بتحليه ماتنش حاجة ليه يا عم قال لأ؟ من مال البنك إيه؟ وسيلة لليه؟ حفظ الأموال عند ماشي <متحدث> دي, دي حاجة تانية دي حاجة تانية هو هو, هو صح هو صح, صح ما انت على كل حولها حولها دي حاجة مما لا تطيب أول لكن لو حطها سنين طبعا الدين انت بالنسبه لها فارتطلوا راي الاولى انا عليك الشيخ عبد الله صلى الله عليه وسلم قال لك خذها من البنك ولا تتركها له تبرع مش تبرع تبرع منها لاي حد يكون محتاج كلمه تبرع وليس تبرع لان التبرع يكون له المرحله فدي كانت راي راجل بالنسبه لها فراتطلوا فراي يعمل في اي المكانه في النتيجه لكن الفقراء لا يمكن ان ما الفقراء ممكن ان يكون الفقراء ممكن ان يكون الفقراء ممكن ان يكون الفقراء ممكن ان يكون الفقراء ممكن ان لأ مولي الآن بشدة فوقتوله هتديني كم؟ مع طبعا الله الحمرة ما قال الفاجح أما تسألش البنك هتديني كم؟ حط فلوسك وخلاص حط فلوسك وخلاص يديك يديك يديك يديك عشرة؟ دي مسألة يا حبيبي في ما تعرف عشرة أتلات زي أطبعون تروح عشرة دين في لا، لا معلش بقى تجدها بصور ما تقولش بقى هي في ما كان... ما تعمل؟ ما عليه كان فيها برضو ما تيجي المهارة بشتركات البوزيط المهارة وكذل منه دينا حدين خمسة عشرين جنيه ايه؟ حاجة لا حاجة كلها تقول فلو خمسة خمسة وعشرين هو الدولة هو في في, دورة دورة مشروع ببنى ببنى ببنى. دورة في مشروع في في المشروع في مشروع تكون مرتين في مشروع في لا. مند أو أنا, أنا أول رأيي واحد بالروحة بشأن وظامة للأخير من العلمية متجدلة المنطقة من الحياة المهضة بي الحياة بي. وأنا المهضة ربعا يا ريس ومضاع مني المهارات بجيب من الناس في بنتي. عنده أو الكلال وحضوب ده منه ده اللي كانوا جالهم الديد بيقول على الدار الدار اتغيرت الدينا اتغيرت مش في الله مثال المساعد. سيطره على سالس سلام عليكم سلام عليكم سلام مش ما على على على اثنين عشر لا سامي صار واضعي في ضوء المقالات البسيطة بس هو اتحاد دوني شفت كذا ما كنا بنها الخير بنها الخير إن شاء الله لا ما رجوع الاقتصادات كلها لقائمة بالعالم كلها, الإنسان؟ كلها إلا الأرميني اللي سار كل الاقتصادات الأولى كلها يا عبد الزيد والرأسمالية الشركة إلا بناء من الأرميني الإنسان وإيش ما الإنسان شخص الدولة بس ااا هو فاضل بس هو فاضل بس ااا طريقه متخصه استثمار الذكاء ااا هو فاضل بس هو فاضل بس طب فاضل ده بس حضراتكم كتك مش كينزي ده هو اللي أول ما أنشى <تصفيق> كينزي هو لا. أول أنشأ الجماعات التعاونية. <تصفيق> الجماعات التعاونية. لا لا لا لا. لا لا روبرت بروبرت لا راجل كان, لا لا رجل رجل هو لا كان في, في شوية كان قديم ديما كان رجل لا لا مش دول انا كنت في مشكلته في جلب الطرب ولذلك لو كتاب اسمه الطرب الفعل او الفعال لتربيه سبب طبقه المحروق طرب فعال كل كل كتاباته على طرف من توفر بيها؟ ما يبالي لو يقول سنة تبطلت فيه. لو كان كل مستثمر صاحب شرك هيطلع زكا بتاعته عنده مصر بليون جنيه زكاولا حستثمرهم من صورة. ضيحهم. بحكة انه هو حستثمر. لأنت خرر بالماء للجهات المسؤولة قد تكون الدولة قد تكون جمعية وهي بيك استثمر. لكن كل العلماء حراموا حاضر العملاء اتكلم في موضوع كل العلماء حرم ان يقوم المزكي باستثمار استثمار امواله لكن المتراخي في خلاف هو انا في ¿Cómo lo